وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ قُلْ مَنْ ذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمْلِكُ الْقُوَّةَ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ أَمَّنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ إِنْ يُرِيدْ رَبُّكُمْ بِكُمْ رَأْفًا ۚ بَلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَهَل يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ قَدْ مَضَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَتَنْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ثُمَّ